أفغغ كانت أزدافا يوقر ويكرى الهنى لم تجد زروني دمنا يما كعي غذي ثمورثا أفغغ كانت أزدافا يوقر ويكرى الهنى أسلمين أنا خدمة خير نسلت عنك ثمورثا أسلمين أنا خير نسلت عنك ثمورثا نكي ندوى ودا bassa ragmer tes bi dqi qni nfhar ذكير عوينينا في <تصفيق> سعيد اصبغ لحبي وزي سموسه يفيني